وليس عليكم جناح فيما أ خ ط أ ت م به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من أ ن ف س ه م و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت ه م و أ و ل و ا ل أ ر ح ا م بعضهم أولى ببعض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 واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا واذ قالت ا طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن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 موسوعه ن ن ي ت النابلسي د ي ا ي ا للعلوم ي ن ا ل ه ا س ل ا غفورا ح ي م ا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 وقذف ف موسوعه النابلسي ر ر و ن ف للعلوم ر ث ك أرضهم و د ي الاسلاميه ر ه م م و و أ ا ه م و ت ض اسماء الله على كل شيء ي ق د ر الحسنى يا أيها النبي قل أ ز و ا ك ن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 لستنك من أحد ان ل س اتقيتن ء إن ا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه ا ل أ و ل ى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 إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات ا والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين ا ت ل م ص ئ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 واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله, أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسكما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا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 قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما تُرْجِي من تَشَاءُ منهن وَتُؤْوِي تَشَاءُ إِلَيْكَ مَنْ مِنْهُنَّ مَنْ وَمَنْ إِبْتَوَيْتَ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 ا س م ن بعد و ل ا أن ت ب د ل ب ه ن من أ ز و الحسنى ج و و أعجبك ه الله ن يمينك وكان إلا ملكت ل ما ع كل شيء رقيبا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 إ ل ا أ ن يؤذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين إ ن ا هو لكن إ ذ ا دعيتم ف د خ ل و ا ف إ ذ ا طعمتم فانتشروا ولا م س ت أ ن س ي ن لحديث إ ن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق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 ولا أ ب ن ا ء اخواتهن ولا نسائهن, ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقينا ل ل ه إ ن الله كان على كل شيء شهيدا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 و موسوعه ا ي د ر النابلسي ي للعلوم الاسلاميه يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم ف ي ق و ل و ن ليتنا يا أ ط ع ن ا ا ل ل ه و أ ط ع ن ا ا ل ر س و ل ا و ق ل و ا ربنا إنا أ ط ع ن سادتنا ا و ك ب م الاسلاميه ف أ ض و ن ل ب ي آ ت ه ض ع ف ن من ن العذاب ا ل ع و م لعناً كبيرا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسى ن ا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْ و م فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها